فريق جوال الخير يقدم اننا ان عمي وعميه الذين مع عاصنا بيد فينا, فينا. أسألك الله فينا استنط اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسه وانزلته في كتابك استترق به في طريقنا ان لا من فريق ان يجعل وتألينكم خبرا صغيرا عن شاب صغير من عاشرة من عمره وكيف أفقر القرآن على مسامعه طالب صغير طالب صغير في حلقة من حلقات القرآن كان يداوم على حذر كتاب الله يوما بعد يوم وكانت أمه بارك الله فيها هي التي تتعهده في البيت بالحذر والمراجعة فليت كل الأمهات كهذه الأم جاءها الصغير بعد أن أنهى حفظه في الحلقة من المسجد جاءها الصغير انظر في هذا الصغير من هذا الزمان وقد صنعه القرآن وكما قلنا أن القرآن لا يزال يصنع رجال في رجال جاءها الصغير ابن العاشرة جاءها حزينا منكسرا مهموما مغموما فقالت الأم وهي تنظر إلى صغيرها أنت صغير على الهموم والغموم فقال لها أماء دعيني فوالله إني مشغول دعيني والله إني مهمو ما زالت الأم تلح عليه ليقول ما في نفسه فقال لها أماه لقد قرأنا اليوم في الحلقة سورة الإنسان فسمعت من أخبار الجنة العجب العجاب يقول ابن العاشر لأمه أماه سمعت من خبر الجنة اليوم العجب العجاب أماه سمعت قول الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا واتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودامية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأس كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسن ناس سفليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رايتهم حسبتهم نؤن ام من ثور وَإِذَا رَأَيْتَ فِيهَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا آل يَهُمُ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ مَّسَائِرَ مِن فِضٍّ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكُم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكُم مشكورة حتى قال لأمه أماه أماه أسألك بالله أسألك بالله ما هو السعي الذي كانوا يسعونه حتى يقول الله لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكُم مشكورة ما هو السعي الذي كانوا يسعونه آية أوقفت الصغير وجعلته مهموما مغموما ويتدبر في كتاب الله قال الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا كان سعيكم مشكورا إذا صبرتم على طاعتي كان سعيكم مشكورا إذا صبرتم عن ماصيتي كان سعيكم مشكورا إذا صبرتم على الأدى في سبيلي هل تدبرنا القرآن عباد الله هل تأمننا في كلام الله عباد الله إنه القرآن الذي صلع الجيل الأول ولا يزال يصلع أجيال ثم أجيال أمة تقرأ القرآن أمة تقيم الحلقات في المساجد وتبذل من أجل كتاب الله أمة لا تقهر بإذن الله وما يمر به العالم الإسلامي اليوم خاصة سحابة صيف وستنقشع ستنقشع بإذن الله وسيعلم الذي ظلموا أي من قلب ينقلبون أقبلوا على القرآن في كل يوقاتكم علموه أبنائكم علموه زوجاتكم علموه سركم، فمن لم يتعذ بمواعظ الله من يتعذ بأي موعظة ومن لم يلن قلبه لكلام الله لن يلقطوا لكلام الناس وما جعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك اللهم واجعلنا ممن يقيم حروف القران وحجوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروف القران ولا يقيم حدوده اللهم والبسنا به الحلل اللهم واسكننا به الظلال